احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل ما معنى قوله وسلطانه القديم في دعاء الدخول للمسجد الحديث في سنن ابي داود فيما يقال في دخول المسجد اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم والسلطان مفرد مضاف إلى الله سبحانه وتعالى والمراد به هنا صفه الله جل شانه القائمه به المراد به صفه الله جل شانه القائمه به لأن المفرد إذا اضيف إلى الله تاره يراد به الصفه وتاره يراد به اثرها وهذا يعلم من خلال السياق، فقول هنا وسلطانه القديم والمراد بالقدم هنا القدم المطلق الذي يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الأول وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، فسلطانه القديم أي السلطان الذي وصفه لله تبارك وتعالى بأن بيده الملك وبيده التدبير وبيده العطاء وبيده المنع لا شريك له سبحانه وتعالى في شيء من ذلك نعم أحسن الله ليكم يقول جاء في دعاء ذهاب الألم قوله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر قال فما وجه ذكر صفة العزة في ذهاب الألم الله تعالى أعلم لكن العزة فيها إثبات أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء لا يعجزه شيء واستحضار مثل هذه المعاني في التوسل لله تقوي ثقة العبد بالله وحسن توكله على الله جل شأنه وتمام التجائه إليه عز وجل ولا يكون في التوسلات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأسماء وصفات لها صلة فقد يكون هذا الذي أشرت إليه هو المعنى أو يكون هذا وغيره أو ما هو أوسع منه فالله تبارك وتعالى أعلم نعم أحسن الله ليكم يقول هل صح حديث في أجر سماع القرآن جاء في القرآن قول الله سبحانه وتعالى إذا فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصطوا لعلكم ترحمون هذا أجر لاستماع القرآن فاستماع القرآن و التأمل في دلالاته والتدبر لمعانيه سبب عظيم لنيل رحمة الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله ليكم يقول قول الله جل وعلا في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا من عباده ولعل كما يعني قال أهل العلم وعسى في القرآن فهي واجبة لعل وعسى واجبة ف يعني سماع القرآن سماع تدبر و... وتأمل من أعظم الأسباب لنير رحمة الله جل وعلا وقال الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمعة وهو شهيد نعم أحسن الله ليكم يقول قول الله جل وعلا في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الآية ما هي الأسباب التي يرقى بها العبد من الدرجة الأولى إلى الثانية فالثالثة هذه الآية الكريمة فيها مراتب أهل الإيمان وأن مراتب أهل الإيمان الذين هم عباد الله الذين اصطفاهم جل شأنه مراتبهم ثلاث ذكرت في هذه الآية فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات والظالم لنفسه هو الذي ظلمها بمعصية بأن ترك واجبا أو فعل محرما لا يصل حد الكفر بالله فهذا ظالم لنفسه بالمعاصي والذنوب التي هي دون الكفر والمقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم أي اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات والسابق بالخيرات هو الذي إضافة إلى فعله للواجبات وتركه للمحرمات نافس في الرغائب والمستحبات ف. هذه رتب أهل الإيمان وجميعهم كما قال الله سبحانه وتعالى في السياق نفسه جنات عدن يدخلونها أي هؤلاء الثلاثة لكن كما بين أهل العلم المقتصد والسابق بالخيرات دخولهم للجنة دخولا أولية والظالم لنفسه قد يكون دخوله للجنة بعد المرور بمرحلة تعذيب وتطهير في النار لأن الجنة دار الطيب المحض فمن كان عنده طيب شابه خبث طهر من خبثه ثم دخل الجنة أما خبث الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى فإن النار لا تطهره ولهذا أهل الشرك دخول في النار دخول تخليد وتأبيد دخول تخليد وتأبيد والترقي في الدرجات يكون بأمرين مجاهدة النفس والاستعانة بالله كما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا نعم أحسن الله ليكم يسأل عن القادر والمالك هل من اسمه من اسماء الله المالك جاء مضافا في مثل قوله تعالى مالك يوم الدين جاء مضافا في مثل قوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين والقادر جاء في أسماء الله سبحانه وتعالى القدير جاء في أسماء الله تبارك وتعالى القدير وجاء أيضا المقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فجاء هذا في أسماء الله جلل شانه اما المالك فجاء مضافا ولم ياتي اسما مفردا مطلقا على الله جل شانه نعم احسن الله اليك يقول هل هذا الحديث صحيح الصوم في الشتاء الغنيمه البارده لا ليس حديثا وانما من كلام اهل العلم من كلام اهل العلم ف الشتاء ربيع كما يقولون ربيع المؤمن الشتاء ربيع المؤمن وغنيمه باردة له لأن ليله طويل ليله طويل فينام وقتا طويلا ويكون عند وقت طويل أيضا للقيام عند وقت طويل لقيام الليل ونهاره قصير نهار الشتاء قصير فيصوم الأيام العديدة ولا يجد من التعب والشدة ما يجده في نهار الصيف الطويل الحار فلهذا قالوا عن الشتاء الغنيمة الباردة نعم أحسن الله عليكم يقول وهل ورد في صيام شهر الله المحرم شيء؟ نعم جاء في ذلك حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صيام شهر الله المحرم لكن أيضا في الوقت نفسه ثبت من حديث عائش أنه عليه الصلاة والسلام ما صام شهرا كاملا قط إلا شهر رمضان ما صام شهرا كاملا قط إلا شهر رمضان نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يجوز أفضل الصيام عند الله بعد رمضان صيام شهر الله المحرم صيام شهر الله المحرم لكنه لا يصام كاملا لا يصام كاملا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام شهرا كاملا قط إلا شهر رمضان نعم. أحسن الله ليكم يقول هذا السائل هل يجوز للحاج أن يخرج كل يوم إلى قباء أو أن ذلك مرة واحدة في الأسبوع على كل إذا تيسر له الذهاب إلى قباء والصلاة فيه فكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء كان كأجر عمره والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي قباء كل سبت قيل في معنى كل سبت أي كل يوم سبت وقيل المراد بكل سبت أي كل أسبوع لانه يطلق السبت ويراد به الأسبوع يعني يأتيه كل سبت اي يأتيه كل اسبوع ومدة الحاج في المدينة قليلة فإذا ذهب إلى مسجد قباء أكثر من مرة للصلاة فيه ففي كل مرة ينال بإذن الله سبحانه وتعالى هذا الموعود العظيم الذي جاء في حديث نبينا صلوات الله والسلام عليه ونكتفي بهذا ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين